ومن يؤظم شائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محدها الى البيت العتيق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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون وال부ذنا جعلناكم من شاائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخرناها لكم لعلكم تشكرون لَن يَنَالَ اللَّهَ الرُّجُومَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور